صِدْقَاتِهِمْ نَحْلَهُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتال إِذَا حتى اذا بلغنك حفئا فانستم فإن منهم رشدا فانستم فإن منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم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 قولا سديدا إن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 حتى يتوفّهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، والذين يأتيانها منكم فاذوهما، فإن تبا وصلح فاعرضوا عنهما، إن الله كانت واب الرحمة إن ماتوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم توبون ثم توبون من قريب فأولئك توب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السهات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفّى بعض ما تتمه إلا أي يأتين بفاحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فإن كرهتمه فعسان تكره شيئا فعسى أن شيئا على الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه منه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 حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وخواتكم من الرضاعة.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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَيَّنْكِ حَالُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أِيمَانُكُمْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أِيمَانُكُمْ فَتَعَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضهم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وأاتهن أجورهن بالمعروف وأاتهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن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 ولا تقتلون أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانٌ وَظُلْمَةٌ فَسُوَفَ نُصْلِيهِنَّ رَأْوَ فَسُوَفَ نُصْلِيهِنَّ رَأْوُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ سِرًا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 فَالَّذِينَ اشْتَرَوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشْرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهَجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَعِظُوهُنَّ وَهَجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علييا كبيرا وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن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 وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيُؤْمِرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَاهُمْ وَيَكْتُمُونَ للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا وما وماذا عليهم لو مما رَزَقَهُ الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علىها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 فتيمم فتيمم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم ترئ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال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 ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل لله يزكي من يشاء ولا يظلم فتيله أضِر كيف يفترعون على الله الكذب وكفاه به ثمن مبينا ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بالجبة والطغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا أولئك أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا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 الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم في أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإنكم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 كواب الرحمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكبوا كفى ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما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 وَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الضَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا كيد الشيطان كان ضعيفا، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم، كفؤ أيديكم، واقم الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس.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 الآخره خير لمن اتقى والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسرات يقولوا هذه من صبهم سيئات ويقولوا هذه من عندك قل كلهم من عند الله فما لها أولئك القوم لا يكادون يفقون حديثا ما أصابك من حسنات فمن الله وما وأرسلناك لِلناسِ رَسُولًا وَكَفَّ بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أُرْسَلَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَهُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ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 بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَادْعُوا لَوْ تَكْفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُولُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 قاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلواكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمن قوم لما ردوا إلى الفتنة أركسو فيها فإن لم يعتزلكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانًا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 فَمَنْ لَمْ يَجْدِ فَصْيَاهُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراهما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على وَكَانَ اللَّهُ رَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاتِ إِنْ خَفْتُمْ أَيَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا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 وَاللَّيْأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْتَغْفَلُونَ عَنَ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَمٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو حَذَرَتُكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ مِنْ اللهِ عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُلُوبِكُمْ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا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 ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نوليه ما تولى ونصله جهنم وساتم صира إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۚ إِن يَدْعُونَ من دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً لَّئِن دَعَوْا إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ لا مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا ولا أضل أنهم ولا أمن ينهم ولا أمر أنهم ولا أمر أنهم فلا يبدك النذان ولا أمر فلا يغير الخلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا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 أن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن والتبعة من لتي إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم مَا وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا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 وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير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 ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا اي شيء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب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 كن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى الهواء تعبدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين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 يأخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعاً، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بها، يكثر بها تهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم ذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً الذين تتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا قالوا الم لم نكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هو ولا إله إلا هؤلاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا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 ثاقا غليظا، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأوبياه وقتلهم الأوبياه بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زكورا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 فان عبادته ويستكبر فسيحشوهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وام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 ارْجَاكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ